なお、この時点でございます。<音楽> صلى الله عليه و س ل م ي ن الفرق م ثم و ن يصنفون ا يتوقعون و ل بين اضابه النوم الثقيل و النوم الخبيث أ ن النوم الثقيل هو الذي لا يشعر معه صاحبه ب ا ل ص و المرتفع و لا يشعر معه بسقوط شيء لا ستقدمه كان ا ل ف ق د أقدمون يضبطون النوم الثقيل ب أ ن ه الذي ت َ ل ْ ح َ د ر به ِ ا ل ح َْ و َ ة ه بغير ان يشعر َ النائم ْ او ََ و ْ تسقط من يده َ السبحه ولا َ يشعر ْ ل ََُ هو َ ا ل نوم َْ خ ِ ي ف ما كان َ بضبط ذلك فإن ولكن ض و ء ه ا يتقد لهم ق ي ذلك ب ان أسم ق ي ك و ل هناك ل ل اشياء وسلم اخرى لانهم ل يجب ان يكون هناك جده رسول ل اشياء ل ل م اخرى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 من توضا على أ ن ه من كان ثقيلا ويحمل من لم يتوضا على أ ن ه من كان خبيرا وذهب الاحداث الى أ ن من نام قائما أ و ر ا ب ع ا أ و ساجدا أ و قاعد ا فلا يلتقط ض و ه و ل كان م ن ثقيلا و ا س ت د ل على ذلك في ما راوا ا ي ه ب ي و ع ن ي م ه عنا عن ت ن و ي الداري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجب الوضوء على من نام جالسا أ و قائما أ و ساجدا حتى يضع جنبه ف إ ن ه إ ذ ا وضع جنبه استرخت مقاصده قد راى ا عبد الله عن أ ب ي عمر ب القاسم سنان ع ل ي ه الله أ ن ه كان يفتي ب أ ن ه لا و ض و ء على بناه ج ن س ا قال إ ل ى ان قعد جلدي يوم الجمعه يا رجل فنام فخرجت ر ي ه م فقلت له كن فتوضا فقال لم انت فقال قلته من م ت وخرجت من ك ا ي ر ا القدوض قال فجعل يحرف بالله ما خرج من شيء وقال بل منك خرج قال فزايد ما كنت اكتبي من انه نوته على جايز وراعي مخاطره النومه للقلب وذهاب الشعور أحنا لا 私はこのように書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書いてあることを書ああああああああああ قال وكان الشيخ يطيل قراءه ب ن ا طويل وصغار وممتازه ل ر ب م ا يقرا في ا ل ر ك ع ة ف ل ر ا ع ي ه ي ن ص ف الحجم قال ف و ل ا نحن قائمون في ذات ليله ف إ ذ ا بي احس ب ا ث ق ل على جنب ليمن نسفي هذا الذي مصلي القائم على جنب ليمن يعني يثقل على なので、この辺りを見て ف ذ ك ر ا ل ح ج ا م راوا على اهل التقدير تجتمع ا ل أ ح د ا ث كلها ذهب ا جمهور في ا ل س ن ة أ ن التقدير هنا يا ايها الذين آ م ن و ا اذا كنتم م ح د د ي ن فاسلكوا ج و ا ه وذهب طائفه يا علماء إ ل ى أ ن هنا ن ا ت ق ل و أ ن الكلام على ظاهره و أ ن ه أ م ر عالم لكل يجب و هذا منهج الصلاة ب ع ل ي ه ترسلوا عليهم ف يضعف كل قيام الصلاة وهذا أجل ما رواه احمد عن عبيده ان رسول الله م بنى في الدين و مسائله ما ج ل ء ع ب الله اذا جاء ا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل ص ل ا ة حتى كان يوم الفتح صلى صلوات بوطن واحد فقال ه عمر فعلت شيئا ما م ن ت تفعله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم لم تعلمه يعقل فدل هذا على جواز فعل صلوات بوطن واحد و ويقول له ايضا ما رواه الشيخان عن ميمونه رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل عندها كذب شاهد ثم قام الى الصلاه وثم صلى ولم ي ت و ق أ الا على انه صلى ّ بوضوح متقدم م وهذه الغيره من أ و ج ب الوضوء على ا ل طالب طبعا هذا يكفي وجوبا ولا ي ف ي استعبادا 帰り道を通りに来るように。 ب ل ا على ما تقدم من صلاته والجواب عن هذا ان الحديثين ضعيفان كلاهما لا ينبض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هما معارضان ب ح د ي ث ابي هريره الذي ي ق ص ا ل م ض و ء ف الحديث والقول في ه الدم غير ا ر ع ا ف ك ا ل ط ب ي ق الرعاه ف إ ن ا ل ص ح ا ب ة ا ل ذ ي ا ض ل ه ع ن ه كانوا يبشرون ا ل م ع ا ل ولو كان الدم ينبض خ ر ج الدم ينبض ا و ض و لا نبه ا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ان ا ل ح ا ل ة شهيره من التنبيه على كل هذا ولم ي ر ع ل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقرر ان الشيء لا يثبت كونه ناقضا الا بدليل صحيح يجب الرجوع اليه و إ ل ا بقي مع ل ى ع ظ ي م انه ليس لك غيره وكذلك القيوم ورجوع كحلاله ايجاب على جميع الظهور المسلمين قال وله َ ايجاب من حدث خرج من ِ ذكر او ْ ه َ و ل َ هَذَا ر ي او له ب هذا الكلام ليس على ظهره ينبغي ت ن ب ي ه ل أ ن هناك نواقض الله لما ا س أ ل ان خ ص لكم مذهب به نواقض الله على ان ت ب ت ا تفاصيل ذلك الى وضع ايام ا ل ت م ي ن باربي ن شاء الله النواقض عندنا ثلاثه ا ق و حدث وسبب وقسم ما هو بالحدث ولا هو بالسبب أ م ا الحدث الخارج م المعتاد على وجه العالم ومن من يقول على وجه ا ل ص ح ة و ا ل ب ع ن ى واحد الخارج المعتاد على خط الوجه الخائف ر ح م الله والبول ولم يحول الوادي هو المدن الوادي هو ذلك ا ل م ا م الابيض الخامع الذي يخرج به ب ي ا ل ب و ا ل م د ن هو الماء ا ل أ ب ي ض الرقيم الذي يخرج عند اللذه الصغرى هذه ا ل خ م س ة م ؤ ت ث ر على أ ن الوضوء ينتقد بها وهذا م خارج ر ج ا خ معتاد يجب ان يخرجن من المخرج المعتاد والمخرج المعتاد هو اما, إما معاد ا ل س ب ي ل ي ة ا ل ط و ل ة و القبول لما يقول ا ا ل خ ا ر ج المعتاد، هذا احتراز من الخارج غير معتاد لو خرج من احدهم مثلا ً دو دو دو دو دو دو دو دو و دو دو دو دو دو حصر هذا لا ينقض الوضوء لان الحادث عندنا الخارج المعتاد والحصر والدو هذا ليس خارج المعتاد لا يكون ذلك لكن لا ينقض الا اذا خرج مع عبد الله لو خرج الحصر ا ل دو ل الأصل يا حبيب دو دو دو دو م ن المخرج المعتاد لو خرج شيء من غير الفم كالقيل المنتني الرائحه هذا ا ل ت خ ي ل المنتني الرائحه نجس واتفقوا شك ل ح طورينا ل بول ح ر وريح غرق على ا و د ي ان س ل جميع العقل و واغسل د ي م اذا ل ج ن أو زال في احد ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء يخطرون ه الجنون أو السكر ا ل إ غ م ا ء لاول عرض ما بالجنه أ و بالسكر او بالقمه نوم طويل أ و نوم نوم قصير انثقل إن لا خف مع قصر ولا د م ل ي ط ل ولم سبته و ب ا ل ط ب ع معتبر بلذه ا معتاده ولو ذكرنا بسرعه ببطن الكفي او اصبع ي ل الإبادة وصفر أهل كان من أئمة المدينة وكان إذا الإبادة هم بسيط على وكان أشعر اذا ل م ي ن نظر اليه عرف ان خشى الله ج ا ء سليمان بن عبد الملك م ر ة ا ل م د ي ن ة وكان اين بني امير المؤمنين فلما صلى في المسجد النبوي فتحت ا ل م ق ص و ر ة وجلس إ ل ى جنبه عمر ا ل م ع ب ل العزيز فقال أ لها صفوان بن سليم فقال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز من هذا وعمر بن عبد العزيز كان طالب علم في المدينه وكان امير ا ل ا ل المدينه فهو يعرف بجدها فقال لها ف و ا ن بن سليم فاخذ سليمان صره من ماله وامر احد من كان معه ان يذهب بها الى صفوان بن سليم فلما ذهب بها الى صفوان بن سليم قال هذا من اجل المؤمنين لتوسع به على ع ي ا ل ي فقال لست أ ل ا الذي أ م ر ت أ ن تعطي له ا ل س ر ة فقال فلست ص خ و ه ا لبن س ل ي قال نعم قال واليك ا ر ت ي قال ذهب فتثبت فذهب ليتثبت ا ف أ خ ذ ل ع ل م صفوه وكان يعتمد على عصر في صلاته حتى سمي وعصاه فقال ر ب برة ي نعين ا الزوج جانبه فصلى إلى عامل فتن من قد كنت احمل هاي الخير ان يوم اخاه من الشر وذكر محمد بن صالح بن عمار قال كان صفاره سنين يمر علي وياتي ا ل ب ق ي ة قال فاتبعته ذات يوم وقلت والله لا انظر انما يصنع قال فاتبعته وحد داري جلسة جلسة جلسة جلسة حتى اذا دخل البقيع جلس ا على جانب قبري فقنع ل راسه ثم أ خ ذ يبكي حتى راينا فقد فظلته انه ق ر ب ب ع د ذ ل ك ثم إ ن ه مرني م ر ة أ خ ر ى فاتبعته ل أ ر ى ما يصنع فجلس إ ل ى قبر آ خ ر وصنع منه ما صنعه عند القبر ا ل أ و ل قال ف أ ت ي ت محمد بن ا ل م ك ذ ب و أ خ ب ر ت ه الخبر وقلت ظننت أ ن ه قبر الله ن فقال محمد بن ا ل م ك ذ ب كلهم ايه واخوته ذلك رجل يعالج قلبه من ا ذ ا ل أ م و ا ل إ ذ ا عرضت له アンサイブリミー・セレブリミー・ディ a ブリミ アンバハジャーの話題はあなたの話題です。<音楽> アサヒスーパーのお話はあ ر たのお وعن سعيد عن المغيره ع ل ى ا ل م غ ر ي ر ه وذلك في ابن السدره الحاكم وفي معاينه هذه الطحاوي وفي ا ل ط ه و ر ابي عظيم ا ذ ف ا ن ت ف ت الجهاله التي ذكرها أ ب ن عبد البر وقال الترمذي س أ ل ت محمد بن إ س م ا ع ي ل م خ ا ل ا ل ح د ي ث عن هذا الحديث فقال هو صحيح عندي قال ا ب عبد البر فله تعليقا على هذا الكلام قال و لا ادري ما هذا من البخاري رحمه الله لانه لو كان صحيحا انه لاخرجه بمصنفه الصحيح ولم يخال قلت أ ن ا لا أ د ر ي ه ا ما هذا ا ل ن ع ا ل ي ر رحمه الله لانه لا يلزم من كون الحديث صحيحا عند البخاري ان يخرجه الصحيح ولا يلزم من كون البخاري لم يخرج الحديث ف الصحيح انه ليس ع ن ه م صحيح وقد روى ا ل إ س م ا ع ي ل عن البخاري انه قال لم أ د ع ي ه ذ ا الكتاب إ ل ا صحيحا وما تركت من الصحيح أ ك ث ر وروى ان ل سفيث قال سنه البخاري يقول ما أ خ ر ج ت بهذا الكتاب إ ل ا الصحيح و ا ن ر ج ت كثيرا من الصحيح لان لا يقول ل ا يقول فهذا ص ر ي ق في أ ن البخاري عنده احد ص ح ي ح ة ولم يذكرها ل م يردها في كتابه و اهل الحاكمين يعني مشتغلون بهذا يعلمون ا س ي ل ه ك ث ي ر ة س أ ل ه ا ا ن ي كل مره ا يقول س أ ل البخاري ساله محمد بن إ س م ا ع ي ل عن حديث كذا و حديث كذا فليصححه البخاري و ليس موجودا ف الصحيح إ ذ ن لا ي ه ت م م ن كون البخاري لم ي ر م ا الحديثه انه ليس ي ص ح ي ح لكن هل وضع عاده ان ي ع ل ب مع ان وضعتها في الاسلام قال وهذا الحديث صحيح عندي ل أ ن العلماء ل أ ن ا ل أ م ة ت ل ق ت ه بالقبول ولا يخالف فيه احد من ل ف ق ه ا فهو صحيح وهنا سؤال هل الحديث إ ذ ا تلقتهم ة بالقبول وكان الحديث ضعيفا ل ا س ن ا د هل ي ص ي ر صحيحه ويجب العمليه وقبل أ ل م س ج د عن هذا السؤال نحن ذكرنا المجهول قال ب ع ا ل ب ع ا سعيد بن سليمان يا ابا عميل نسخه م س خ ه نسخه نسخه ن س ش ه نسخه ا ن س ش ه نسخه نسخه نسخه نسخه نسخه و نسخه نسخه نسخه نسخه نسخه ن م خ ه نسخه ا س خ ه نسخه ن س ع ه نسخه نسخه ن س ح ه نسخه نسخه نسخه نسخه هذا يسمى مجهول عين وهذا في قبول رواياته ل ل ع ل م ا ا ل خ م س ة ا ل ق و ل ا ل أ و ل أ ن روايته ترد م ط ل ق ة وهذا مذهب أ ك ث ر العين من المحدثين و ا ل ن ص و ل ي ي ن بل حكى الاثم السكي في, في جمع الجواب ا ج م ا ع على هذا ل م والواقع أ ن ه لا اجماع ل ك ن ا ل قول الكريم وصححه زكريا ا ل أ ن صار واستدل اصحابها بقول عليهم ان الذي تقبل روايتهم العدل اجمع جمهوريه الاثر والفقه في قومنا كي خ ا م و ا يحيطون ضالبا وعدلا ً على بعض الاشباح انه لا يقبل في روايه الحديثين العدل والمجنون ليست ا ل ع ا ل ق ق المذهب الثاني يقارن المذهب ا ل و ه و أ ن ه يقبل حديثه مطلقا وهذا المذهب عداه ب ا ل م و ا ق ا ل ح ن ف ي ة و ا و ا ء مذهب ا ن ن خزينه و ت م ب ي ه بالحبال واستدلوا على مذهبهم ذ ا بان الله تعالى يقول يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن جاءكم فاسقون ب ن ذ ا فتبينوا وفي قراءه حقيقه الزعيم جاءكم فاسقون ب ن ذ ا فتثبتوا ف أ و ج ب الله التثبت من حديث من الحديث عند وجود الفسق والمجهول لا يتلقى الرسول فلذلك لا يجب التثبت ذ ل يجب في حديثه وجب قبول ح د ي ه المذهب الثالث في مجهول العين مجهول العين هو من ربعه ربعه واحد فقط وهذا الذي اشتهر بالشجاعه او ه ا ل ز و ر او بالكاره ف إ ن ه ر و ب عنه تلك ا ل ح ا ل ة اشتهر بها فقوموا ي أ خ ر ج و ا من ج م ل ة المجهولين وصيروا من عينه المشهورين فلا يكون حينئذ خ ب ر م ا ب ا ل خ ب ر ي ن مجهور الحالي ظاهر مرتبه وهذا هو من لم يرضى عنه إ ل ا راويان ولا ي ع ر فيه له ا ل م ت ع ب وللعلماء في هذا النوع ثلاثه اضرار القول ا ل أ و ل أ ن ه يرد المصر وهذا قول كريم اكتر للعلماء قول الشيء السبتي الفيديو. القول ب ع د ا ا ل ل ي و الثاني انه ل ل ل ق و ا ا ث ي أ ن يقبل اذا كان راويان ل ل ث ا أ ن ه ق ب لا إ ذ كان ا ل ر ا و ي ا ن لا ي عنه والقسم الثالث من أ ن و ا ع ا ل أ ق س ا م المجهول مجهول حاله البارحه هو عدل في الظاهر ولكن حاله مجهول في البارحه ذ ا إذن لهم ف ي أ ا و ا ل ومنهم من يرده مطلقا ومنهم من يقبله بل إ ن قائمه ممن يرد مجهول حاله ي ق ب ل هذا النوع وهذا الذي صححه النووي ونسبه إ ل ى اخرين قبول هذا النوع وقال ا ل م صلاح يشبه أ ن العمل على ا قوم هذا النوع في كتب الحديث م ش ه و ر ة ذكر ا ل م صلاح م س ل م قال وقد أ و ر د البخاري في صحيحيه روايه رجال ل ن س لهم اثاره ل و ا ح د وروى مسلم عن قوم لا ي ع ر ف لهم الا واحده ثم قال ا ل م صلاح فهذا منهما مصير ه الى ان من روى عنه راوا واحد فقد اخرجه عن ل كونه مجهولا بردود الحديث وقالوا بن صلاح في الارض لماذا ل أ ن ه م لم يذكروا ا ل م خ ا ر ي ومسلم في من يقبل روايه م ج و د ع ن ه وقال ابن صلاح في الصحي رواه لم يرض عنه الا رواه واحد معناها ب ل غ ه ن ه مجاهد عين فقال و ا ا ل ص ر ا ح ه هذا ا بصير ل ن الشيخين الى أ ن ه م ا يريان ماذا يريان ان ر و ا ي ة ا ل و ا ح ي تخرجه عن كونه م ج م و ل مردود الحديث ولما ذكرنا هذا ق ل ت لكم هذا الذي قبول روايه ة نجوم العين م ن ا ل م س و م الى ح ل ف ي ه معينه ا م ومسلمه نفي خ د م ت ولم يذكروا فيمن يقبل هذا الا اخرجه مسلم ي وإذلك السخاطي تعقض وقال لما ذكر مثل الشيخي مثل ابن حجر ما و ذ ه بن حجر 「お前らのお前らのお前らのお前らのお前らのお前らのおのお前らの هذا حديث ض ع ي ف ا ت ف لانه العلم وعلي العمل لماذا يتلقى هذا ل ح د ي ث ضاعف باتفاق المحدثين والعمل عليه باتفاق علامه الطعام حديث المعطفون لا ي ج ل ه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ضاعف في محدثينه وللعمل عليه باجماع なるほど。 خلق عظيم يركبه خلق طائف د و د على عمق بين غرق وضاق مررت انتهشه ت ح ي ه فقال عمر ر ا الله لا أ ه م ل علي رجلا من المسلمين أ ب د ا ومثل هذا ق ر و ى ايضا عمار في عباده فهذا ا ل م ث ل يحمل على ومثال ف التعبير بمنهج المسلمين ل ل ا س ت ل ا ن ه من الدنيا والاتساع في ع م قالوا اننا كم البحر وعلى ما ا ماذا يقال وليل ب المالح اذا اخذت الماء ح حتى اقضت خلط اليه ملحا حتى فتح ر حينئذ تقول هذا غميل الماء ل م المالح اما أخذت أخذت الماء فقد يقال به ماء ملح ولا يقال ماء مالح فوالله تعالى マラジェ البحرين يلتقيان بينهما مرزقا ليوميا مرزان ارسل البحرين قال <سؤال> ر سنة يعني و فاغتسلت م ر ة في نهر السنغال و أ خ ت ب ر ة ف ي ا بعض مطارات ي القانونين م ع م الثقاف أ ن ه م اكل موضعا الذي يلتقي فيه المحيط ا ل ق ص ي ب ي نهر السنغال قال فجلس يغلف غرفه عذبه ويغلف غرفه يديرها ملح م فسبحان الله ما ا ه ظ م قولك حق يومها اجلها انما اركب البحر َ ذ ْ السؤال م ن ا سيكون عن البحر ملح ل َ ن ه هو الذي توهم ان ما امر يسوق ل ْ ط ه ر اما انه لعلهم لا ِ م ن يسالهم هو َ ا لعلهم معتاد ونحمل و معنا قليلا ل ل ن ا أسأل، ل ماذا ن ح م ل و اسال ل م ا ل م ا لا يحملون معهم قليلا لله سؤال ذلك طيب هنا القدره يحملون قليلا لله ل أ ن المرغوبات التي يركبونها لا تمكنهم من حمل الله ف ي ه وهذا ي و ل له ما رواه عبد الرزاق المسلمين على ابي هريره ان ر ج ل ن جاء وقال يا رسول الله النار نركب على ارناف من النار فياخذ أ احدنا من ويها لشفته ارناف جمع رمز رمز ذهب ا هو كله ويضم بعضها الى بقره القلب حمل وتركب عنها ل ذ وكمان. فمن طالب في البحر حتى أن يذهب بعيدا ولعل ن احدنا يحتزن او يعطشانك اختزلنا أ او تلقانا من ذلك الله على احدنا يهدي افلا تلقانا ابدا فقال رسول الله القوم احد مثل الطبول ولم تظهرني كما ان الوضوء ما ينتصر منه وضوء وكما ان السحره ما ينتصح م ن سعوا الله لا يستعثر به الى غيرهم والسؤال كان أ افمن توطه الماء البحر لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فحسب الله نعم ت ل ط ه الماء لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهر ماء ليقلن لحكمه ا ل ت ه ليبين لهم انهم يتطهرون بماء البحر لان ماء البحر اقل فقال لهم الحكمه لعيلته التي هي ضروريه ب ي ن م و ا ل ي ن ف ي عنهم ا ح ت ي ا ل ا أ ن هذا الحكم خاص بمن كان في انتحار هؤلاء لانهم ماذا قالوا نحن مع القليل ا من م الماء يجوز م ن خ ا ف الهلال تواحد ونقض فقال النبي صلى الله عليه وسلم وطهوما ليقدر حكما عاما فيمن كان معهما او ما كان من النبي وما م خاطب ه ا من النبي ل ى الله ع ه و س ل ن ه قال و ط ه و م ماذا وجماهير العلماء من السلف والخلف على أ ن ا ل ط ه ر بما من بعد مشرص صحيح و أ ن م ا ي ن بعد طهوما ل ا ما ي غ ض عن ابن عمر وعن عبد الله بن عم العاص رضي الله عنه انهم كرهوا التطهر لباء البحر و تحت النار بحر و تحت البحر نار و تحت النار بحر حتى بدا س ب ع ة نيران و سبع ة أ م ر ض و قال ولا احب التيمم أ ح ب إ ل ي ه وهذا القول عنه لا يصح عن عبدين عمر عم و عبدين ع ب ا ع ا س و حكمه هذا تحت البحر نار الحديث ا ل ت د و ي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال النووي اجمع ا ل مفرغ على أ ن ه حديث طائر قال صلى الله عليه وسلم فضه ماء وحل ميته وفي بعض الروايات حلال ميته ويقال حلال وحل كما يقال حرام وحل وقد قرئ بين ا ل س م ا حرام على قريه اهلكنا وحل على قريه اهلكنا ونسال الله عليه وسلم سئل عن مال ا ل ب ي ض لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاب عن مال البحر وعن طعام البعض なので、今、あなたはあなたはあなた